فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ لَقَادِرُونَ عَلَى أَن مُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون إلى الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن سَلْمَانُ حَمَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَن أُنْذِرَ قَوْمَكَ أَن أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ بِينٌ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يُغْفِرْ لَكُم مِّن جُنُوبِ يؤخذكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر له كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي فِرَأَ لَهُمْ جَعَلُوا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَمُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا فَمَنّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ تِلْكَ وَأَسِرُّ لَهُمْ إِسْرَارًا يَقْبَلُ فُسْتَانُ رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا